فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا لا تخف إنك أنت وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث آتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاه ولو صلبنكم في جذوع النقل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نغترك على ما جاءنا من البينات والذي فطرناه فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا قطايانا ليغفر لنا قطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه ميت ربُّه مجرمٌ فإنَّ له جهنم فإنَّ له جهنمَ لا يموت فيها ولا يحيا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَهُؤلَاءَ كَلَوْمُ الْدَرَجَاتِ الْعُلَى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرم عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى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 وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَفَارُ لِمَنْ تَبَوَأَمِيَّ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَةً وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَةً ثُمَّ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدًا الله أكبر وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسى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 ولكن قومنا من أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القصامري فأخرج لهم هيلا جسدا له قوار فقالوا هذا الهوكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا نفا ولقد قال لهم عارون من قبل يا قوم إنما بطنتم به وإن ربكم الرحمن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 قال بصرت بما لم يبصر به فقضت قبضة من أذن الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَا وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي يَمِّ نَسْفَاءَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو. وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِذَّرًا فالدين في وساء يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونخشر المجرمين يومئذ زرطا يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسقها ربي نسبا فَيَذَرُهَا اطْرَاءً صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا هَاجِرَ وَخَسَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِرَقْمٍ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدن له, إلا من أدن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للخي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يقام فلا يخاف المرء ولا هم ما